فَلَمَّا فَصَلَ قَالَوُثٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَهِقٌ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِن 124. فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال 114. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 115. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا إِذْ عَلَيْنَا قَرْوٌ وَفَبِتْ أَخْدَامَنَا صُمٌّ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تَحَزَّمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود 114. وعلمه مما يشاء 115. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فَنَبْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ